أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن آياته الجبار في البحر كالأعلام إن يشأ يزكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٌ أَرْيُبُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين السجّابوا لربهم وعقم الصلاة فأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون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 أَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ وَمَن يُغْلِبِ اللَّهَ بُفَمَالَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّى الْمِنَّ نَمَّا رَأَى الْعَذَابَ يَقُولُ نَهْلِ إِلَامَ مِن سَبِيحٍ وَتَرَى الَّذِينَ يُرَاؤُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغرل لله فما له من سبيل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 إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منها رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إذا وحيا أو من وراء عجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وان لتهدي إلى صراط مشتقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هلا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم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 أَفَنُرِي بُرْهَانَكُمْ مِنْ مَكْرِ صَفْعٍ أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْنِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا شد منهم بطشهم ومضغ مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. الذين جعلنا لكم الارض مهتدى وجعلنا لكم فيها سبلا لعلكم تهتدوا والذين نزل من السماء ماء ام بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والنبي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستموا على ظهوره ثم تذكرون عما ترّبكم إذا استوّيتم عليه وتقولون سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا عليه مقرنين وإنا إلى ربنا لم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 ربا للرحمن مثلا ظل وجهه مسوتا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخُصَامِ غَيْرُ مُبِينَ فَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَافًا اشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَمْ يَشَأِ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَانِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُشْتَمْثِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَادٍ كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال نترفوها إنا وجدنا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آبا فَكَانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَتًا باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متع جهاز لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزن هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يجمعون كون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر من رحمن لبيوتهم شقفا من فلة ومعارج عليها يظهرون